بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م الفلام مين صاد الفلام را الفلام را الفلام yasin <tuh> yasin yasin yasin 113. عن سنقاف 114. هاميم 115. عن نون والقلم وما يسكرون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 111. صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 114. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 115. ولله جنود السماوات والأرض 116. وكان الله عليما حكيما 117. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم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 113. وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بانهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 119. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 110. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو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 تَرْسُلُ اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يومئذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء ان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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 115. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 111. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حبهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حبهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حظه ما وهو العلي العظيم وسعة كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حظه ما وهو العلي العظيم وسعة كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حظه وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعده حبهما، وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعده حبهما، وهو العلي لا إكرام في الدين. قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 126. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم 128. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان جهقا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان جهقا الحق وزهق الباقل ان الباطل كان جهقا قل الحق وزهق الباطل ان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 بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو ألقو ما أنتم الملقون فلما ألقو قال موسى ما جئت به السح فإن الله سيبطله إن الله لا يشرح عمل المفسدين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 ويحفظ الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحفظ الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحفظ الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 113. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 114. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان أفحسبتم أن 114. خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 115. الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له ما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب في الارحم وأنت خير الرحمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ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 111. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد